موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد اصناما فنضل لا عاكفين قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون قالوا بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون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 رب هبني, حكما رب هبني حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبيه إنه كان من الظالمين لا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع عمال ولا بنون يوم لا ينفع عمال ولا بنون الا من الله الا من اتى الله بقلب سليم واذلفت الجنه ناتون المتقين وبرلزة الجحيم للغاوين وطيل لهم اينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم او ينتصرون فكبركبو فيها هم الغاوون ستبكبوا فيها هم وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصون قالوا وهم فيها يختصون جل جل الله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعٍ فما لنا من, فما لنا من ولا صديق حميم فلو أن فنكون, فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْرَّحِيمُ قدمت لكم هذه التلاوة من فريق جوال الخير